لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Lahumaf di sengawat, wamaf di alam. Mandal, yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di antara tangannya dan apa yang ada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 Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu B'Rabbi Al-Falq Min Sharr Maa Khalq Min Sharr Ghasq Ida Waqab Min Sharr Nafafat Ida Waqab Min Sharr Hasid Ida HaSad Bismillahirrahmanirrahim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 وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.